بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا أن أصل فكرة السيد الخوئي رحمه الله حيث قال أن دليلنا على ضمان المثل في المثليات هي السيره العقلائيه اصل الفكره في الجنب الصحيحه وباستثناء المستثنيات التي شرحناها في الايام السابقه من قبيل ان قلنا ان نفس السيره التي تقول ب المثل ايضا تقول حينما تنكسر القيمة الاستعماليه للمال ليست القيمة السوقية أيضا تقول نفس السير عم تقول أن المالية مضمونة بغض النظر عن هكذا استثناءات أصل الفكرة صحيحة ولا عليكم السلام ولكن هذه الفكرة تقتضي انه حتى في القيميات حتى في ما, في ما يسمى بالقيميات يكون ضمان المثل قلنا ان هذه الفكره هو اعترف بها في الجمله هم شرحنا المواضع التي اعترف بها من اذكر وضحناها في الايام السابقه لكننا قلنا نحن لا نعترف بذلك في الجمل، إنما نعترف بذلك على الأطلاق، ونقول حتى في القيمية الذي لا مثل له مقتضى القاعدة إلا أن يدل دليل تعبد على الخلاف، مقتضى القاعدة الضمان المثل فإن قلت أنه ما معنى ضمان المثل ما, ف... ما افترضنا أنه لا مثل, له لا مثل له قلنا معنى ذلك أو هذا يشاوق ضمان قيمة يوم الأداء إذا بقى المثل في الزمة وحتى فيما لا مثل له بقى المثل في الذمه فطبيعي وباتوماتيكيا راح ننتقل في يوم الاداء الى قيمه يوم الاداء بعد هذا البحث الطويل العريض الموجود في الكتب الفقهيه انه هل العبره بقيمة يوم الاداء او العبره بقيمه باع بقى على القيام او كذا او كذا او العبره بقيمه يوم التلاف وما شابه كل هذه أو, أو العبر بقيمة يوم الغاصب كل هذه تنتهي أو, لو أو يوم الغابر في مسألتنا غاصب ثم في مسألتنا غابر كل هذه تنتهي لا يبقى لها موضوع نعم يبقى شيء واحد ينبغي أن نبحث بحثاً مسبباً وهو أنه أن نقول لعل هناك في القيميات لعله يوجد دليل تعبدي دعناهم عن أنه القيميات بدقة ما لم نعرف معناها أصلا للخلاف المرير الموجود في الكتب حول تفسير القيمي عن المثل لكن خب سنغط النظر عن هذا الجانب نقول لعل هناك دليل تعبدي يدل في القيميات أن المضمون هو القيمة وليس المثل فلننظر إلى هذه الأدلة التعبديه هذه الأدلة أو النصوص التي قد يتمسك بها لكي نرى أنه هل هناك دليل تعبدي يدل على ذلك أو لا وتلك روايات كثيرة ولهذا أقول أنا رغم أني باني يعني باني على الاختصار لكنه في هذه المسألة أضطر أن أتعرف لأن الذي اقوله خب خلاف المشهور المشهور لا يقولون هكذا المشهور فصلوا المشهور بين القيميات والمثليات ولهذا يجب أن ندقق في أكثر ما يرى من روايات والتي قد يستفاد منها قيمية القيميات اولا روايات عثقي أحد الشركاء نصيبه من العبد أدل على ضمان المعتق قيمة حصص الباقي هناك روايات تقول أنه شريء أن شخصا يكون عند شركاء في عبد فيعتق حصته فقد افسد الامر على الباقي الباقون يقولون انت جعلت هذا العبد متشبثا بال حرية لانك اعتقت خصتك كان بإمكانك أن تبيع هذه الفضة إلنا إذا ما تريد أنت اعتقدت ولك حس أن تعتقد اعتقدت لكن هذا قد يوجب علينا قد يتوجب علينا أن نسعى في باقي في باقي القيمة حتى يتكسب يجي يمضينا باغ القيمة وينعتق نهائيا وهذا من معنى أنك افسدت علينا أتقنا أفسدت علينا مملوكنا هناك روايات تقول بأن هذا المعتق يضمن قيمة العبد قيمه باقل قصص لانه افسد الامر على شركائه خب هذا طبعا هناكم مثل ما الواضح هذا من الامور التي لا مثل لها هو اساسا العبد يعتبر قيم ويعتبر مثيل يعني العبيد ليسوا متماثلين اساسا هكذا فضلا عن نصف العبد ربع العبد ثلث العبد من يحصلون ثلث العبد ثلث العبد نصف العبد مثل ما على معنى الروايات تقول أنه يضمن المعتق قيمة باقي الحصص فهذا دليلنا على أن القيميات تضمن بالدين هذه الروايات وهي روايات كثيرة واردة في وسائل الباب الثامن عشر من أبواب العتق فت لعله لف صفحات صفحتين لف صفحات موجودة في الوسائل مخصص لهذا الباب الثامن عشر من الغتق أقول هذه الروايات على العموم نستطيع أن نقسمها إلى طائفتين الطائفة الأولى الروايات التي لم تصرح ان هذه القيمه قيمه اي يوم قيمه يوم العتق او قيمه يوم الاداء او وفضو على القيم او من إذن ما دام أنها لم تصرخ يمكن أن تحمل ولو باعتبار إجمالها باعتبار أنها لم تذكر قيمة حتما المقصود قيمة معينة جامع القيم لا معنى له أنه يضمن جامع القيم حتما المقصود قيمة معينة إذن هذه روايات مجملة يمكن أن تحمل على قيمة يوم الأداء ولو حملناها على قيمة يوم الأداء تناسب فكرتنا، حيث, حيث قلنا أن معنى ضمان المثل فيما لا مثل له معنى ضمان قيمة يوم الأداء فكرة شرحنا قبل دقائق وأمسهم شرحنا وإسامنا قبل دقائق عشرنا الى ان معنى ضمان المثل فيما لا مثل له معناه ان المثل يتبقى في ذمتي الى يوم الاداء في يوم الاداء طبعا انطقي من خلو لا يبقى بمثل لانه لا مثل له. لكنه بعد فكرة انه هل يوم القبل يوم التلف يوم الاتلاف يوم الغاصب يوم اعلى القيام أو يوم الأداء هذا تروح بعد يصد قيمة يوم الأداء لأن المثل في ديمتي إلى يوم الأداء مهكذا قلنا خب هذه الروايات ايش قالت قالت أنت ضامن للقيمة وحتما لم يقصد جامع القيام الجامع ما معنى يجب أن يقصد قيمة يوم معين أو أعلى القيام أو شيء من يقصد قيمة ما يجب أن يقصد فاحتمال حمل على قيمة يوم الأداء وارد وإذا حمل على قيمة يوم الأداء بعد مدل على فكرة القيمية يمكن أن يكون المقصود المثل مضمون لكن المثل قهرا ينتقل إلى قيمة يوم الأداء وهذه وهذا جواب طبعا هذا الجواب ما يمشي على كلها الروايات لأن في هذه الروايات ما صرح بقيمة يوم العتق فهنا بإمكان من يريد أن يستفيد من هذه الروايات قيمية القيميات أن يتمسك بهذه التي صرحت بقيمة يوم العتق ويقول يقول لو صح كلامكم. او الصحة يا حائري كلامك الذي تقول انه حتى في القيميات ارغم ان يقع على المثل لو صح هكذا لكان عليه قيمته اوم الاداء لان المثل يبقى في دمته الى يوم الاداء في حين الاداء قهرا يدفع قيمته اوم بينما قال يوم العتق فهذا دليل على أنه على قيمية القيمية كما قاله الأصحى كما قاله المشهور على كل حال بجوابنا هذا فعلا يخرج قسم من الروايات من الإيد لكن قسم اخرى باقي وكمثال على ذاك القسم أنا جبت الوسائل وياي حتى أقرأ من الوسائل الروايات التي يمكن أن نتخلص منها بهذا الوسول. باب 18 من العتق. محمد بن يعقوب الروايه الاولى من الباب محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي السند الصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه فقال ان ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ما ساكن يفعلون هذه المشاهدة يردون يبيعون العبد بعد ما حد يشري معه من عدهم لأنه هذا عبد المبعض كثير من الناس يقولون احنا نريد عبد كامل فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته ما يقدرون يؤجروه لأن ذاك يهل يؤجر ذاك العبد يقول له مثلا أنا لاربع شو اربع أبعطي يوم إليك أيها المستأجير يوم إلي أشهر رحيم فلا يستطعون البيع ولا مآجرتك فقال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك عليه عقوبة لما افسده الشاهد هنا يقوم قيمة اي قيمة ما معلوم حسما هذه قيمة معينة يسألو يوم العدق لو ما اتعى على القيم شيء قيمة معينة ما معينة فلعله ما ذا ما معين وهو معين حسما ما ذا كث الرواية مجملة فيمكن ان يكون المقصود قيمة يوم الاداء فان كان المقصود قيمة يوم الاداء هذا ما على قيمات اقتصادية. يمكن هذا ينسجم مع فكرة المثلية، لأنه على حالا في المثل في يوم الأداء سيدي قيمته يوم الأداء. خم. ما عنده ما ألم المفترق يعني تحرمني قيمته الأداء. هذه الرواية، هذه الرواية الأولى من الباب. كذلك أنا رأيت أن أكثر الروايات الباب هالشكل. كذلك الرواية الخامسة من الربا عن قدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وفي نسخة عن قدة من أصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الخسن جميعا يعني معين الأد منه في نسخة هشك معين رواية الكاثر عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعه هم السندة موثق أظن قال سألته عن المملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه خب شنو من قيمة هذه؟ أنا أقول لعله قيمتهم الأداء وإذا كان قيمتهم الأداء ينسجم مع الفكرة اللي أدعيها وهي فكرة أنه كل شيء يعتبر مثلي ويبقى المثل إلى يوم طبعا إلى يقوم طبعا يقوم لكن قيمتهم الأداء الرواية السابعة من أرباء عن الحسين بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن حلبي خمس سند عن ابي عبد الله علي الشيرافي في جاريته كانت بين اثنين فاعتق احدهما نصيبه قال ان كان موسران كلف ان يضمن اذا عندي الفلوس هذا اللي اعطت خل يضمن يمضي, يمضي في مثل الاخرين فان كان مقصران خدمت او اخدمت بالحصص اذا <تصفيق> معسر لا ما في شو تسوي ما مقصر عندي الاثنين بقدر الحصة اللي عليها تستخدم. وروى الصدوق بإسناده عن حمات مثله، فهذا رواية مصححة السنة. ونفسي يعتادي بنفس النقطة اللي شرحناها، أنه هذا لعل على المقصود ثمنه قيمة يوم القدر وعنهم. عن صفوان عن ابن بوكير عن الحسن ابن زياد فانا ما اذكر يعني ما راجعت وما اذكر عن الحسن بن زياد شنو أبقى. على كل حال قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل اعتقد شركا له او شركه يعني او شركه يعني نسخه يعني يعني يقصد اعتقد حصته هو المقصود. في غلام مملوك له لا عفا. هذا هذا أخذفوه الروايات. هذا مو من ذيك الروايات. وتركوه. بعدين نجي على الرواية التاسع وعنه عن الناظر عنه شعيب بن سالم وعلي بن نعمان عن ابن مسكان جميعا. أن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله أن عبد الله عليه السلام أظنه طام يعني أنا في دكر أن سليمان بن خالد ثقة إذا أنا مو مشترك فيتم أسا إذا مو مو ثقيميط في دكر أنه تام قال إن ذلك فشاد على يكبل سألته عن المملك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال ان ذلك فساد على اصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجره قال يقوم قيمه فيجعل على الذي اعتقه عقوبه وانما جعل ذلك لما افسد هم نفسش قل يقوم قيمة, قيمه اي يوم معا فلعل المقصود يوم الاذى وينسفر مع فكر لك الله الرواية الحادية عشر من الباب وعنه عن حماد عن هذه عن, عن من أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعطى غلاما بينه وبين صاحبه قال قد أفسد على صاحبه فإن كان له مال أعطى نصف المال يعني نصف القيمة باعتبار أنه أعتقد نصف أعتقد حصته أعتقد نصف الغلام كان بينه وبين شخص آخر فنصف القيمة كن يمضي هو قيمة أي يوم همومه فيمكن أن يحمل على قيمة يوم الأداء فينسجم مع الفكرة اللي احنا قلناها وهي وهي فكرة انه كل شيء يعتبر مثيل وإن لم يكن له مال الغلام يوما يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه إذا ما عنده مال يشارع الغلام فاليوم يروح يخدم مولاه الثاني يوم آخرهم إلي يعتبر حر يعتبر نص حر وكذلك إذا كان شركاء ايضا الرواية الثانية عشر من الألف وعنه عن علي بن نعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد بن مسلم هم طام يعني أكثر هذه الروايات كانت طام سنة باستثناء واحد أو اثنين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء غلام وصل وصلهم بالإرث خب، الورث متعدد فصار الشركاء فاعتق لوجه الله نصيبه فقال اهنان يقسم الإمام في هالرواية يقسم الفرضية إلى ثلاث فرضيات هالرواية شكو الوارد يقول اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ان كان اعتق ظنن يريد ياضي باقي الوارثة يعتق نصيبه وهو موسر عنده فلوس هذا المعتق عنده ماذا ومن للورثه و هنا هن ومن للورثه ومن قيمه اي يوم ما معلوم لعلى المقصود ومن قيمه يوم الادب فينضبط ايضا على فكرتنا فكرة المثليه واذا اعتق نصيبه لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتقهم وما اعتق منه له ولهم يقول إذا لا لم يكن مضارته هو عنده مال ولم يفعل مضاره إنما اعتق لوجه الله اذا اجماع لشار هذا العبد صار قسم من النحور والباقي اقسام باقي على العبدي فيستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم افضوهم خمس وارثة اربع تيام خمس اربع تيام يخدم الاربعه الاخرين يومهم الى ما يخدم شيء خمسه خمسة فان كان نصفه عمل يعني اذا شريكانهم عمل لهم يوما وله يوم وان اعتق الشريك مضارا وهو معسر اما اذا افترضنا ان هذا الشريك راد يادي شريكه او يادي باقي الورثه وهو معسر ليس ممسر حتى نخليه على رقبته القيمه معسر فلا اعتقه هنا الامام يقول اعتق باطل اصلا ما دام انت معسر وتغار هذوره مع الوارثة مؤركة أصلاً أطخ باطل فلا أتخلها لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم ويرجع القوم على حصصهم يقول هذا الأطخ باطل مرة أخرى العبد واضي على الفصص اللي كانت بين الوارثة هذا أكثر طبعاً قلت لكم أكثر روايات الباب ليس كل رواية الباب عليه إذا أردنا أن نستدل بهذه الروايات على فكرة قيمة القيميات يجب أن نستدل بروايات أخرى من نفس الباب الروايات الأخرى هم موجودة في نفس الباب لدى روايات أخرى في من نفس الباب مال العتق أحد الشريكين والتي لم يفترض، لم يذكر في، لم يذكر فيها الكلمة قيمة، ومنعرف شنو المقصود بالقيمة، قيمة يوم الأداء، احتمال قيمة يوم الأداء، يجب أن نتمسك بال بباقي باقي الباب فباقي رواية الباب ما يلي الحديث الثالث من الباب. ماذا يسوي؟ اكتفي أن تطالعوا باقي روايات الباب. اطالعوا هذا البحث كما قلت في كتابي في هذا بلي فصل العقود حتى ندرس باقي روايات الباب. غدا الان بعد هذا مقدمة الأدان دا يقرأ القرآن حتى ندرس واقع روايات الباب غدا ان شاء الله.